فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإذ إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن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 يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم